من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَا زُوِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالتَّبَعُونَ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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 فهل يَوْمُ ذُرُونَ إلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُنَّ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ